அமுிம கு ச இ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا قُوَى سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكُ وَلَا أَدْنَى مِنْ كَانُوا سُمَّى يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَئِذٍ قِيَامًا إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ فلم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عن وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَاكِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَ حسبهم جهنم يسلوناف بئس المصير يا اي فلا تتناجعوا بالإثم والعذوان ومعصية الرسول وتناجعوا بالبر والتقوى والتقوى اتقوا الله الذي إليه تحشرون اتقوا الله الذي إليه تحشرون يطاني لي ذون الذين امنوا وليس بضال وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم فتسحوا فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشذوا فانشذوا يرفع الله الذي